لله داخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْفًا إِنَّ اللَّهَ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَوُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ النصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 لِبِرَّ رَسُولِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ إِنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا 126. وإطلقتم إلى مغالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 وَلَ قاتَ لَكُم الذيذينَ كَفَرول وََُّ الأدِقََثٌَّ ل يَجدونَ وَلَ وَلَا نَصُر سَُّةَ اللهَِّ الَّ قَادِ خَالَتْ مِن قَابِلُ وَلَ تَجد لِسَُّةِ الل تَ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 وَلَ لَا رِرجَالُ مُؤمنِنونَ وَلِسَاءُ مُؤمِنَاتٌ لَمْ تَلَمُ آ تَطَُوم فَتُصبَكُ مِن مُم مَ رُوَةُ بِغيْرِ ع لودَخِنَ اللهَّهُ فِي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 124. ويسترىهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجين كزرع ان اخرج شطاه فازره فاستوى لظفستوى على سوق يوجب الزرع ليغيث به من وعد الله الذين امنوا وامنوا الصالحات منهم مغفرة واجر الناظم